بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنياد مرصوف وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاغوا أذاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم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 ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليتفئوا نور الله بأفواههم والله مطمون نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 يا ايها الذين امنوا قولوا انصر الله كما قال عيسى كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصرني الى الله قال الحواريون نحن انصر الله